هذا الموضوع هو مفتاح كل خير وأعظم وسيلة تتوسل بها إلى الله لأنه يتحقق فيه صفة العبودية بكل معانيها فهذا أمر في غاية الأهمية أنت لا تكاد تجمع قلبك في عبادة مثل ما تجمعه في الدعاء وخاصة إذا كنت في حاجة أو ضرورة فإنك تحقق العبودية والخشوع والافتقار والرجاء والخوف والإيمان فهذا موضوع مهم جدا وكنز عظيم حق على المسلم أن يغتنمه. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فهنا مسألة مهمة إن الإنسان بيحتاج حد يدعي له يقول لك يا فلان ادعو الله لي فالله تعالى يقول لك أنا قريب فادعوني إذا سألك عبادي عني فجعلوا بيني وبينهم واسطة وهو السؤال فقل لهم لم يقل قال فإني فتولى الله إجابة السؤال والخطاب للعباد السائلين فلم يقل فقل لهم إني فألغى الواسطة وواجه السائلين بالخطاب فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فالله قريب مجيب كل هذا يطمعك في الدعاء وقال ربكم دعوني أستجب لكم لأن الدعاء كما ذكرت لك تتحقق فيه أعلى صفات العبودية والقرب من الله تبارك وتعالى فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي فأنت قد تدعو ولا ترى إجابة فالله تعالى يبين لك مفتاح الإجابة فالجزاء من جنس العمل أجب تجب فليستجيبوا لي كما تحب أن يجيب الله دعائك فاستجب لله إذا دعاك يجيبك الله تبارك وتعالى إذا دعوته قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ثم بين الله لنا آداب الدعاء لأننا ذكرنا أن الدعاء تتحقق في صفات العبودية فهناك من يدعو الله عز وجل وهو ساه لاهي يعني ليس قلبه مع الدعاء فهذا سوء أدب أرأيت سائلا يمد يده ويسأل وهو لا ينظر إلى المسؤول يعني يتكلم مع الناس ويلتفت إلى أمور أخرى وهو يسأل الناس فينظرون إليه هذا ليس هيئة فقير ولا سائل ولا محتاج هذا مستهتر فلا يعطيه أحد فالله يعلمك آداب الدعاء فقال أدعوا ربكم تضرعا هذا التضرع من آداب الدعاء وهو الافتقار مع الرهبة والخوف مع الإلحاح مع إظهار المسكنة وخفية وهذه الخفية كأنه أمر بينك وبين الله عز وجل لأن هذه المسألة كأنها بينك وبين الله عز وجل إنه لا يحب المعتدين فبين أن في الدعاء عدوان فهناك من يعتدون في الدعاء فمثلا يدعو بإثم أو قطيعة رحم هل أنت تتألى على الله هل الله وفق هواك يعني واحد يقول اللهم ويدعو على من ظلمه ولكن يدعو بدعاء لا يعادل الظلم ولا يكافئ المظلمة وإنما يدعو بدعاء شديد قاسي شر فهذا الذي يدعو بهذه الطريقة ما ظنك بالله الله على هواك إذا ظلمك أحد فتدعو عليه أن يفعل الله به ويفعل وهذا معناه أنك فعلا تريد ذلك فأنت تعتدي في الدعاء لأنك تطلب من الله عز وجل أن يظلم عباده وأن آه يخالف ما أمر به فإنه أمر بالعدل وحرم الظلم ومن العدوان في الدعاء أن العبد يسأل ما لا ينبغي ولا يصح يعني في واحد مثلا يقول لك إيه ربنا سبحانه وتعالى يرزقك علم النبيين وفهم سليمان وما المشاء وإجمع لك صفات الأنبياء كلها يعني ده فعلا ينفع, ينفع وده ينفع ده ده عدوان في الدعاء الإنسان يكون عنده أدب في الدعاء أيدعو لبشر ليس نبيا أن يؤتيه الله علم النبيين ويفتح موضوع من مواضيع الإنشاء هذا لا يفهم معنى الدعاء وهناك صور للاعتداء في الدعاء منها أن الإنسان يشترط على ربه عز وجل فأنت ترى مثلا نوحا عليه السلام وهو من أولي العزم قال ربي إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق يعني هذه المقدمة يعني أنه دخل في الناجين إن ابني من أهلي وأنت وعدتني يا رب أنك تنجيهم أو إشارة إلى هذا المعنى قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فهو يتوسل إلى الله بوعده والله تبارك وتعالى قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إذن هذا أدب من أدب الدعاء أن تسأل ما ليس لك به علم يعني لابد أن تكون عبدا وأنت تسأل وأن يكون ربك عز وجل في قلبك عظيما جليلا. فتدعو برغبة ورهبة وخوف ورجاء وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فالدعاء هو العبادة فهذا البدل إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي فأبدل عن دعائي بقوله عن عبادتي وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي فدل ذلك على أن الدعاء هو العبادة والاستكبار عن الدعاء والاستغناء عن الدعاء فيه معنى الاستكبار فأنت قد ترى موقفا وأنت فيه ممكن سواء كان بالصحة أو بالمال فلا تذكر الدعاء، لا تذكر الدعاء، وإنما تذكره إذا فقدت الأسباب وضعفت وسيلتك وانقطعت حيلتك، إذا أن تحين أغنيك الله بالأسباب كأنك استغنيت عن الله، فاحذر، فإن هذا فيه كأن فيه معنى الاستكبار. فأنت تدعو الله عز وجل وأنت في أتم الحال تدعو الله تعالى يعني أنت رحت تتزوج وإنت ذو جاه ومعك مال وجميل ولك منصب وكل حاجة يعني أي وحدة تتمنىك وتقول اللهم يسر اللهم يسر يا رب يعني لا تركا إلى الأسباب أنت في الامتحانات تحفظ جيدا وتفهم جيدا ولا يخطر ببالك أن يأتيك سؤال صعب وأنت تقول اللهم ألهمني الجواب اللهم ألهمني الصواب اللهم يسر لي الامتحان، فأنت تفتقر إلى الله عز وجل ولا تستغني بالأسباب أبدا وأستغفر الله أتباليه سبحان الله العظيم ذي الكرم الفياض والجود المتتابع جعل سؤال عبده لحوائجه وقضاء مآربه عباده وجعل طلبه منه وطلبه منه أمره به وذمه على تركه بأبلغ أنواع الذم فجعله مستكبرا عليه وهدده بأشد ألوان التهديد فقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم تل الآية وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والعبادة هي التذلل والخضوع والدعاء إظهار فقر وحاجة وتذلل من العبد الفقير الضعيف يعني عندنا في الصلاة عايزين نتعلم حاجة نحن لو انتبهنا نلاقي الصلاة فيها قراءة قرآن والذكر والثناء على الله عز وجل ودعاء إذا تقرأ الفاتحة فيها دعاء اهدنا الصراط المستقيم. ثم تقرأ القرآن وتركع سبحان ربي العظيم وترفع سمع الله محمد ربنا ولك الحمد ثم تسجد سبحان ربي الأعلى ثم ترفع من السجود تقعد تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلو أنما قبل هذا الدعاء أمر عن مقدمة وثناء ووسيلة إلى الله عز وجل لتنال إجابة هذا الدعاء لفزد يعني إنسان له لم يشغل نفسه بالدعاء خالص مطلقا ويشغل نفسه بأن إيه؟ يعلم ما يقول من القراءة والتسبيح وسمع الله لمن حمده وتسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيم الله ثم إذا جلس بين السجدتين قال رب اغفر لي وارحمني وهدني وعافني وارزقني وإن شاء زاد واجبرني ورفعني في كل ركعة يبدأ هذا التوسل ثم هذا الدعاء ثم يبدأ التوسل فهذا معناه أنه يفوتنا خير عظيم بسبب عدم حضور القلب وتذلله وخضوعه وتضرعه في الدعاء لأنه غافل عن معنى الصلاة فلا بد من تحقيق هذه الصفات في الدعاء فإن الغفلة والدعاء في وقت الغفلة يعني هذا حرمان مع أنه سوء أدب وتذلل من العبد الفقير الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلى الله تذلل إلى الله عز وجل القادر القادر على جلب جميع المنافع ودفع جميع المضار والذي إذا أعطى الأولين والآخرين الإنس والجن جميع مطالبهم وحقق لهم جميع مآربهم لا ينقص ما عنده وهناك من آداب الدعاء ما علمنا الله تعالى في القرآن في قوله تعالى فمنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الأخيرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذا الصنف تعلم أدب الدعاء أنه لما سأل الدنيا اشترط في السؤال أن تكون حسنة ربنا أتينا في الدنيا حسنة الفريق الأول قال ربنا أتينا في الدنيا في الدنيا ولم يقل حسنة ولم يذكر الآخرة الفريق الثاني قال حسنة وقال وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فمعناه أننا أحيانا ندعو الله تعالى بأمر هو دنيا فقط يعني إنسان لما يدعو الله عز وجل بشفاء مريض قضاء دين تيسير أمر بركة في الرزق فيلح ويدعو ثم يقتصر على هذا الأمر فقط أضف إليه المغفرة أن جه من النار ذكر الآخرة اجعل الآخرة على بالك لأن أمر الدنيا أهوى ما يكون وأمر الآخرة أعظم ما يكون فلا تنسى الآخرة إذا كان لك حاجة من حاجات الدنيا فإن هذا من آداب الدعاء قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه أي لم ينقص ما في يمينه والله عز وجل يحب أن يتفضل على عباده بالنعم نسأله من فضله ورحمته ويحب من العباد أن يعترفوا بفقرهم وذلهم وحاجتهم واضطرارهم إليه عز وجل وهذا أساسه أن تظهر حاجتك إلى مغفرة الله يعني من موانع إجابة الدعاء أن تدعو عن استحقاق من موانع إجابة الدعاء أن تشعر بحسن ظن في نفسك وعملك وتدعو عن استحقاق يعني أنت مستحق لهذا الشيء أما الأدب أن تدعو عن افتقار بحيث يكون العطاء منه وفضل من الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تشعر بالذنب وبحاجتك إلى المغفرة وأن هناك موانع من إجابة الدعاء تعلمها أو لا تعلمها فأنت تستغفر الله وتفتقر إليه وتتذلل إليه في القبول سبحانه وتعالى فإذا فعلت ذلك فأنت عبد فإذا حققت هذه العبودية فالله غني حليم غني حميد غني كريم يرضى عنك إذ جعلت حاجتك عليه سبحانه وتعالى ولجأت إليه سبحانه وتعالى وهو أكرب الأكرمين سبحانه وتعالى يحب العطاء ويحب العفو ويحب المغفرة سبحانه وتعالى فيغفر ويعفو ويعطي سبحانه وتعالى قال عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناه بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يبقى الابتلاء بالبأساء والضراء يعني ضيق في الرزق ضرر في البدن مرض أي مشاكل بأساء وضراء هذا الابتلاء ليلجئك إلى الله سبحانه وتعالى فعندنا واحد مثلاً إيه؟ وقع في مظلمة ربا في مظلمة لزوجته في مظلمة لابنه في مظلمة لجاره امرأة وقعت في مظلمة هو نزل من على السلم رجله بس انتنت تحته بس يعني هو منزل عليه قاله عشرين سنة رجله انتنت فرقعت إيه اللي حصل؟ راح وجبسها بس الحمد لله رب العالمين يعني إيه يعني بسيطة فهو ما زال كما هو لأنه مستحمل التنبيه مستحمل التنبيه لا يتضرع ولا يستكين تعال كده انظر لمريض عنده عملية خطيرة أو مريض التحاليل يعني سيئة وبعدين فيه أمل ضعيف في العلاج تعالى كلمه كده تلاقيه مستكين منكسر متضرع خاضع لله عز وجل يعني اصعب عليك ترحمه الحمد لله العمليات نجحت العلاج تمام صحته ردت تنقص تتغير فيه القسوة والجبروت والقوة والاستكانة راحت استكانة العبودية حتى في الدعاء اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بقلب جامد أخذ بالك ما فيش كسرة, كسرة الضعف والمسكنة والاعتراف ما فيش الكسرة دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإلا التضرع مطلوب والله تعالى حليم فأنت حين تتضرع إلى الله عز وجل كأنك تحقق المقصود كأنك تحقق المقصود وأنا أحكي لك حكاية كده بسيطة في أخ كان ما شاء الله تبارك وتعالى يعني قوي الإيمان وعنده جلد وأخدوه في عمل الدول بعدين هو مش عايز يشمتهم فيه فكهربوه وهو ما يقولش آه ويعلقوه وهو يعني يتحمل ويصبر فيه أخ بقى عنده خبرة قال له لا اوعى تعمل كده خالص ده أنت كده بتبقى فتنة لهم وبتعينهم على أنهم يزيدوا من هذا العذاب دي مش شماتة ولا حاجة أنت أول ما يجوا كهربوك أصرخ وأول ما يقلوا فيك أي حاجة يعني تأوه وتألم علشان أمسبوك فهذه الحيلة يعني تنفعك إن شاء الله فسبحان الله عمل كده ففعلا سبوه فهو عايز إيه هو عايز منه الانكسار ده فهو مش ينكسر له وإنما هو ده مكر أو مدراه أو يخدعه لأنه لا يستفيد بأن يكون فتنة للظالم يعني يمكن الظالم من تعذيبه أو يجعله فتنة لغيره من شدة العذاب فهو يعني لما جيه يعملوا في حاجة كده فصرخ وبتاعه فسابه في أخ تاني كان يروح عامل الدولة يبقى نازل عليه طبعا الكآبة والغضب واضح على شكله خالص يعني فيغيبوه جدا يغيبوه ويمرمطوه وبعدين ففي مرة كده ما عرفش يعني هو ربنا أراد به خيرا يعني أو رحمة فهو يعني دخل مبتسم قال له أخيراً دحكت خذ البطاقة هاي وعم تدلوا البطاقة هم مشي كيف بالنص كده بيتسلى عليه ما هو فتنة فهذا مثال إن التجلد ممكن يكون مع العبد وربيه عز وجل تصيبه الأمور يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فلما جيه البلاء جيه خفيف جي خفيف ليه ما هو قادر ربا سبحانه وتعالى أن يزيد عليك البلاء للتنبيه فقط للتنبيه ما تخافش لما يزيد فلا بد أن تظهر خوفك وتفزع بحق لأن الله عز وجل عظيم وأحق أن تخشاه أما ما ذكرناه من المثال فهذا من نوع يعني رد الكيد رد كيد الظالم وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من لم يسأل الله يغضب عليه عبد ما بسألش ربنا يبقى هذا العبد مستغني هذا العبد يعني فيه ما لا يعلمه إلا الله من الصفات السيئة رأى أحد العلماء رجلا يتردد على أحد الملوك فقال له يا هذا تذهب إلى من يسد دونك بابه ويظهر لك فقرة ويخفي عنك غناه وتترك من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول دعوني أستجب لكم لا تسألن بني آدم حاجة وسر الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله إذا سألت بني آدم يغضب إن تعمل إيه أنت عايز تستدين أنت عايز دين تعمل إيه عندك أمر الأول وهو ظاهر الكلام أن لك حاجة ومحتاج فلوس صلي ودعي ربنا صلي ودعي ربنا وأنت على يقين أن الله تبارك وتعالى قادر أن يغنيك وأن يعطيك فستجد العطاء من حيث لا تحتسب أخ بيتزوج ومحتاج مبلغ مش عارف قليل يعني مبلغ ألف أو, أو, أو أكثر قليل يروح لمين ألا أصلي ودع ربنا أروح لربنا فدع ربنا سبحانه وتعالى فلا واحد داخل حط يده عليه كده قل له 3000 جنيه دول يعني استعين بهم في في زواجك يعانى لك في الزواج هذا باب ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الوهاب سبحانه وتعالى طيب هو عايز يستلف يصلي ودعي ربنا ورايح يستدين يعرف أنه بيطرق باب الله تبارك وتعالى يبقى لو الأخ اللي معي الفلوس قال أنا معذور لا أستطيع شيء يزعل منه لأنه هو يسأل الله عز وجل ولو أعطاه هيقول له جزاك الله خيرا يعني يكافئه بالدعاء ولكن قلبه متعلق بالله ويعلم أن الله هو الذي ييسر ويفتح ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى فليس معنى عدم سؤال ابن آدم أنك لا تسأل حاجتك وإنما لا يفتقر قلبك إلا إلى الله ولا يكن سؤالك إلا من الله سبحانه وتعالى فتسأل الله وتعلم أن كل هذه أسباب كلها أسباب فإن الله سترى قدرته بالأسباب سترى قدرته بالأسباب يعني أنت بتقول اللهم أعطني فرج كربي اللهم إني أسألك من فضلك فربنا لك واحد أعطك ثلاث تلف جنيه وربنا اللي أرسله ده سبب ولا مش سبب هو سبب كل هذا أسباب فهذه الأسباب سطارة لأن الله تبارك وتعالى هو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو فمن عظمته عز وجل أن كل هذه الأسباب جنود الله تأتمر بأمره سبحانه وتعالى غريق يقول اللهم نجني اللهم نجني فربنا أعطاه خشبة سمكة طائرة سفينة أي حاجة ما أسباب كلها أسباب ربنا أعطاه قوة أعطاه صحة ربنا سبحانه وتعالى جعل الموج يخرجه كل هذه أسباب فالله تعالى يفعل هو الفعال لما يريد وهذه الأسباب ستار لقدرة الله تبارك وتعالى فأنت مهما أخذت بالأسباب لا حرج بشرط أن يكون قلبك متعلق بالله أو يكون قلبك متعلق بالله وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه؟ هذا المضطر فاجر بر كافر مؤمن الله الذي يجيبه وهذا أمر مشاهد واقع فمن الذي أجابه؟ الله سبحانه وتعالى الله شاب لا يصلي ولا يعرف المسجد ويفعل الفواحش ثم وقع في ضر حادث كذا ولا ينجيه إلا الله ويعرف الله مُعبد به، فقال اللهم نجني، فنجاه الله عز وجل، لأنه هو لما ربنا ينجيه، وبعدين يرجع تاني يبى إنه وحش، إنما لما ربنا سبحانه وتعالى لا ينجيه، يباه هنا يقول أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فالله لا يرد دعاء سبحانه وتعالى لا بد أن يعطي العبد مسألته إما نفس ما سأل بالضبط أو يؤخرها له في الآخرة فيعطيه حسنات تنفعه أحسن من الدنيا أو يصرف عنه من السوء مثلها فهو يختار الله سبحانه وتعالى الإجابة ويختار الزمان واختيار الله لعبده سبحانه وتعالى لا يكل عبده إلى نفسه هو أحسن من اختيار العبد لنفسه فإذا تدعو وتسلم تدعو وتسلم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فأنت ترى إنسان في ضر في قرب في سوء وكأن هذا السوء يعني إيه في نظر هذا الإنسان لا يجد له مخرجا المخرج هذه الآية. يعلم أن هذا الأمر يعقبه فرج ويعقبه كشف. فإن الفرج مع الكرب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسر. وهو مبتلى. فيؤدي عبودية هذا البلاء يصبر ويدعو. يصبر ويدعو. فإن انتظار الفرج عبودية. يصبر ويدعو. وسينكشف بإذن الله. وكم مر كل واحد منا في عسر وكرب ومرض وكذا والله تبارك وتعالى فرج عنه والدعاء سبب مقتضم للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه فإذا توفر الشرائط وكان هناك موانع فيبقى لا يلومن العبد إلا نفسه فيقطع بقبول الدعاء ما توفر الشروط وانتفاء الموانع والأدلة على ذلك من الكتاب ما تقدم من الآيات ومن السنة حديث سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين ولأنس ابن مالك عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. ولامي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيع ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. إما أن يعجل له دعوته، وإما أن له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. والدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه. وحصول المطلوب ولكن انت تعلم مسألة التسليم دي من الاداب في الدعاء يعني في عبد يدعو بيشترط يشترط ان المريض يشفى يشترط الامر يعني واحدة عانس عايزة تتزوج وهي, من وهي عندها عشرين سنة بتدعى ربنا سبحانه وتعالى وبالها تلاتين سنة وما تزوجتش وبعدين عدت التلاتين وما تزوجتش لا تقل إن الدعاء مش مقبول ولا تقل أن هذا تأخر لوعد الله تبارك وتعالى ولا تستبطئ الإجابة ولا تقول دعوت فلم أرى يستجب لي لابد مع الدعاء من التسليم لماذا لأن العبد في اختياره قلة علم جهل عدم علم بالعواقب لا يعلم إلا هواه فقط يعني العبد إذا دعا لا يعلم إلا يحكم إلا بما إيه يعلم لا يحكم إلا بما يعلم فهو هي تعلم أن زواجه مصلحة وحزن <تصفيق> ويعلم أن المال له مصلحة وقضاء الدين عنه كذا هذا علمه فلو أن الله عز وجل أعطى لكل عبد مسألته كما يهوى لفسدت السماوات والأرض. لو اتبع الحق أهو, أهو لفسدت السماوات والأرض. فالله تعالى لا يمنع عن بخل. فيده ملأ وبيده خزائن السماوات والأرض. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. والكرة الأرضية بحالها بما عليها مينس وجن ذرة تسمح في الكون. يعني. أنت تجد المريخ والكواكب ليس عليها الهواء وليس عليها الماء وليس عليها كذا. هذا كله فضل الله ورزق الله عز وجل والله تعالى عظيم كريم يعني شوف ثمرة اليوسفي والشجرة لما كانت بذرة بتخرج كم ثمرة وبعدين البذر في الفص كم بذرة وكل ده بيترمي أنت تعرف تصنع واحدة واحدة بس يعني هاتل الدنيا كلها الإنس والجن ونحن عايزينكم تصنعوا بذرة نزرعها تنبت أقولك هنسهل لهم المسألة خالص هنجبلهم البذرة ونيجي على الجنين اللي في البذرة ونحن بموتيره نشيله ونقاد البذرة اصنعوا منها جنين يعرفوا طب ربنا بيصنع كم بذرة ملايين وبتروح فين في الزبال ليه لأنه سبحانه وتعالى لا يؤوده ولا يعجزه ولا يصنع عن كلفه. يعني مش مسألة ده تعب وده سهل الله تبارك وتعالى ليس عنده شيء سهل وشيء صعب ولا تكليف إنه ده يكلفه أكثر وده يكلفه شوي ده هو مالك الملك سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا ما يقول له كن فيكون فيصنع ما يشاء كفاية ربنا يصنع لك هذه الآية علشان تتأمل فيها بس يعني تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله،, قدرة الله يعني يظهر لك عجزك ويظهر ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علم طبعا عندك البحار شفت المساحات البحارات دي مساحات شاسعة وفيها سمك أسماك ودواب في البحر وانت بدور على الرزق طب مين أنت, في... انت يا بني آدم على وجه الأرض مصانع صحي كده ومؤسسات دراسات اقتصاد والجنيه والدولار وهموم طب مين اللي بيرزق الدواب اللي في البحر الله طب فين المصانع عملوا بالله عليك هم في أي فئة كده من الفئات عملوا مصانع فيش, حد... فيش مصانع خالص طب هم أكتر ولا اللي على البر هم أكتر طب أدخل حيوان الحوت طب الحوت ده بيأكل منين؟ اين سمحة تقوله بيأكل السمك الصغير طب ما كانش بقى فيه سمك صغير ما كانش يبقى فيها اللحيتان بس من الذي يرزقهم الله كلفك انك ترزقه لا. طب تعالى شوف الدواب اللي في الغابة شوف كده فحل الجبوس اللي في الغابة هو ولا اللي, اللي انت بتربيه هو طبعا بيأكل من من رزق الله من اللي بيزرع الغابة وبعدين يدخر التقاوي وبعدين يزرعها ويرويها في فلاحين هناك فالله يخلق ويرزق وجعلك انت يا معشر بني آدم وأعطاك عقل لتعبك العقل تعبك في البحث عن الرزق وحمل الهام والخطة الخمسية والخطة مش عارف إيه والزيادة السكانية والتدخم وخايفين على الأرض اللي يحصل فيها مش عارف إيه والانفجار السكاني كل ده بالعقل اللي ربنا واهب لك حتى تعلم يقينا أن الله هو الرزاق وأمامك الدنيا كلها ده الصحرة القاحلة الحارقة فيها دواب والفاج من الذي يرزقها الله عز وجل كلها متوكلة على الله متوكلا لا تدخر رزقا إلا إذا قدر الله لها أن تكون هذه الفئة من فئة الذي يدخر الرزق وغيرها لا يدخر فسبحان الله فالله تعالى إذا منع العبد دي ما تزوجتش دي ما قضاش عنه الدين إن لله عبوديات فأنت تشغل نفسك بتحقيق العبودية اتأخر الزواج إيه العبودية لا بد من التسليم والرضا والثقة بالله. يكون عندك تمام ثقة أن اختيار الله خير لك. بمص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهو في صحيح مسلم. قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعني عجبا لأمر المؤمن. ألا إن أمره كله له خير. نص واضحة عجبا لأمر المؤمن ألا إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إذا أنت مسلم واحد بالله إذا تأكد تماما فيش زر شك إن كل ما يصيبك بقدر الله هو خير لك خلاص كده خير لك ما فيش شك إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر يعني خير له يؤدي عبودية الله فيما يصيبه هو عبد ربنا يتعبده بالمال يشكر يتعبده بالفقر يصبر يتعبده بالمرض يصبر ولا يمنع أبدا من الأخذ بالإيه؟ بالأسباب لأنها حكمة ولا يعتبد عليها مطلقا وإنما يسلم لله تبارك وتعالى الأمر فالدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف أثره عنه إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله إما فيه العدوان وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل حرام ورأين الذنوب على القلوب والسلاء الغفلة والشهوة يعني الموانع كثيرة أول في واحد بيشوف كابوس طب يعبليه عشان بيشوفش الكابوس يعبليه يقول أذكار يتوضأ أخرى المعوزتين وحصل نفسه تمام يقول والله أنا بعمل كل حاجة ماشوف الكابوس بصلى العيش واحد ما صلىش العيش همرة شاف رؤيا يعني إيه؟ يعني تحذره من هذا الأمر فإحنا عندنا مثاله بقى واحد أو واحد هتقوله إيه قولي لأنت في بالك ده كله قال لك أنا بعمله كله وسبحانه ما شوفه الكويس ونقوله طيب هو أنت حالك بالنهار هو حالك قبل ما تنم يعني أنت إما تلجأ إلى الله كده وتتوضى وتصلي وتقول الأذكار عشان ما يجيلكش الكبوس طب قبل كده يعني وانت في النهار كده كنت بتصلي الظهر ازاي والعصر ازاي وتعاملك مع الناس ازاي أحوالك كده انت ليه فصل الليل عن النهار ما هو انت واحد انت شخص واحد فانت غافل فكيف يكون أثر هذا الذكر على أتم وجه واحنا نفصل ما ينفعش نفصل احنا وحدة وحدة الليل والنهار والشخص واحد انت لك تقييم قدرك حجمت صلتك بالله قربك من الله فانت بعيد وبعدين عايز نبك ويسأل رغمان عين الدعاء ومسح جسمي وشوف كابوس فهذا لماذا هذا الابتلاء حتى يبين لك ربك عز وجل ان في حاجة تانية محتاج انت تصلحها تسأل بقى عشان ما كده في الغفلة تقول ده مطلوب إصلاح الصلاة ومطلوب إصلاح الوقت مطلوب إصلاح النهار مطلوب إصلاح القلب مطلوب التفتيش وهكذا فالله رحيم بالمؤمنين رؤوف بالمؤمنين بالمؤمنين رؤوف الرحيم. سبحانه وتعالى فكل ما يصيبك من الله رحمة ولطف وتنبيه لو أحسنت الضم. وأحسنت التوكل واتهمت نفسك وفتشت عن العيب وبدأت الإصلاح الدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدفعه يعالجه يمنع نزوله يرفعه يخففه فهو له مع البلاء مقامات أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه فلا ينزل البلاء الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصبه العبد ولكن قد خف قدر البلاء الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد واحد منهما صاحبه يتقاوم يبقى الإنسان لما يكون عنده بلاء وبيدعي ربنا يتأكد أن الدعاء ده أثر في البلاء ولكنه لم يرفع لكنه أثر في تخفيفه فإذا أراد رفعه فليعالج نفسه وليرجع رجوعا صادقا إلى ربه عز وجل آداب الدعاء أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ربنا يشفيك إن شاء الله طيب هل تبتل إن شاء الله ليه أنا عايز أعرف هل تبتل إن شاء الله ليه ربنا يشفيت ربنا يغفر لك ربنا يعطيك تعليق الدعاء هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة. المسألة لأن قول إن شئت هنا بقول لك إيه؟ يعني أنا عايز منك جنيه لو رضيت هذا في تعزز في فيه تعزز لابد أن يكون في تذلل وفتقار وقال صلى الله عليه وسلم وبعدين أحيانا الواحد يقولها كده يعني يقولها ربنا يغفر لك وربنا يشفيك إن شاء الله يقولها ليس للتعليق وإنما للتبرك يعني وإنما القصد أن هذا الموضع تعزم فيه المسألة تقول اللهم مش في فلانا أما أن تبشره بالشفاء إن شاء الله فهذا أمر صحيح وقال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله الإقان بالإجابة يعني ليس ينافي الخوف من الرد عندها بتنظر إلى صفتين تنظر إلى صفة نفسك فتخشى أن يكون عندك منع من الدعاء يعني تخشى أن تكون أنت من موانع الدعاء عملك صفاتك وتنظر إلى صفة ربك عز وجل فتطمع في الإجابة فأنت لا تتشكك في الإجابة أي لا تتشكك في صفات الله تبارك وتعالى وقدرته وقربه وفضله وترجو الله عز وجل أما شكك في نفسك هذا يجعلك عندك رهبة وخشية ووجل وخوف ليس يسمى شكا في الإجابة أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا قال ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا وبعد ذلك يعني بالأدب الدعاء بس ليس كل دعاء يكرر ثلاثا وليس كل شيء يكرر ثلاثا يعني مش لازم كل حاجة تقولها ثلاثا ثلاثا هذا أصل وقعدة وسنة ولكن قد يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم دعاءً مرة، وقد تدعو الدعاء فيه مرة وفي ثلاثة وفي أكثر من ثلاثة وفي اثنان وهكذا، ف يعني لا تتكلف يعني ايه لا تتكلف خليك مع ربنا كده بدون تكلف يعني في دعاء تلحي في إن شاء الله خمسين مرة وفي دعاء تدعوه ومعه الثاني والثالث والرابع والخامس فكن مع الله عز وجل بدون تكلف كما ييسر الله تبارك وتعالى لك الأدب الثالث لا يعجل ولا يقول دعوت ولم يستجيب لي لحديث أبي وريرة قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي يعني ييأس ويدع الدعاء قال من بطال المعنى أن يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصيرك المبخل للرب عز وجل الكريم. طب أنت بتدعو وبتدعو وبتدعو بتركز وبتدعو بتكثر لأن أنت عايز الإجابة سريعة وتأخرت الإجابة. فبتفتر ولكن لا ينقطع رجاؤك. استنى ماشي ريح مش مشكلة. وبعدين دقيقتين إذا ما لا ينقطع رجاؤك يعني لا تيأس. لا تسيء الظن بربك عز وجل الرابع أن يترصد لدعاء الأوقات الشريفة والأوقات الشريفة كيوم عرفة ورمضان ويوم الجمعة وقت السحر قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث ليلة الأخير فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ومن الأوقات وقت حضور القلب ما تجد خشوع في قلبك في أي وقت وقت عظم الرجاء يعني تشوف واحد كده يعني يا ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة من حيث لا يحتسب فيعظم رجائك في الله كلما دخل على زكريا المحراب وجد عنده رزق قال يا مريم أنه لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من الشاب وغير حساب هناك دعا زكريا رب يعني عظم رجائه تستغل عظمة الرجاء يعني تشوف آية كده من آيات الله يعني ربنا سبحانه وتعالى وسع على إنسان حيث لا يحتسب سبحان وتتشهد أن دعا الله فترفع الله اللهم إني أسألك الفضلك فعند حضور القلب وقيل إن يعقوب عليه السلام إنما قال سوف أستغفر لكم ربي ليدعو في وقت الصحر الخابس أن يغتنب الأحوال الشريفة عند زحف الصفوف وعند نزول الغيث لأن الله سمى رحمه والذي وهو الذي ينزل غيثم بعد ما قلته وينشه الرحمته وكذلك حال السجود أقرب ما يكون عبده من ربي وساجد فأكثره من الدعاء ويرجع شرف الأوقات إلى شرف الأحوال إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله السادس خفض الصوت بين المخافتة والجهر والاستكانة والانكسار وإظهار الفقر والحاجة قالت عائشة في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي بدعائك وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم أي أرفقوا بها والسابع أن يفتتح الدعاء بالحمد والثناء الثامن أن يطيب مطعمه التقي الحرام التاسع أن يدعو مستقبلا القبلة ويرفع يديه وهذا الاستقبال من أدب الدعاء ولكن لي هناك أمور ليست شرطا مثل استقبال القبلة فإنه ممكن يدعو وهو ليس متوجه للقبلة وكان يكون على القبر مثلا هو في وواقف لا يشترط أن يتوجه إلى القبلة يعني توجهه إلى القبلة الأمر بالتوجه إلى القبلة لا يشترط يمكن يدعوه واقف على هيئته ويرفع يديه ولا يتكلف السجع العاشر أن يعظم الرغبة في رب عز وجل لقولي إذا دعا عنكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء الحادي عشر هو أدب الباطن هو في الإجابة هو التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل والاستجابة لله عز وجل قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيب لي فالاستجابة لله عز وجل سبب الاستجابة الله عز وجل لدعاء العبد كما قال صلى الله عليه وسلم حكينا عن ربي في حديث الولي الذي يتقرب إلى الله عز وجل بنوافل الذي سألني لأعطي الله يعني هذا جزاء أنه يطيع الله تبارك وتعالى ونسأل الله أن يتقبل إني ومنكم وأن يلهمنا الصواب والسداد في الدعاء. اللهم إله وصلى الله. وسلم أن لا إله محمد رسول الله. والحمد لله رب